فَإِذَا فَرِقَ الْبَصَرُ وَخَصَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذٍ أَيْنَ الْمَفَارُ كَلَّا لَا وَزَعُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ مُسْتَقَرٌّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلْ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 ألم يكن طفة من منيهما ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى